ويعطي بكله لله، يرفع ويقلق ويفوز ويكمل ويسهل فمن شاء اتخذ الى رب منشاء من فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا طريق اتخذ طريقا الى الله ليكسب رضا ويفوز بالسكن في جواره ويفوز برضاه والنظر الى وجهه فمن شاء فخذ الى ربه زميله ثم بعد هذا قال بعد ذلك الامر العظيم اراد ان ينور سبحانه ويثني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ليقول لهم قد نجحتم في مهمتكم اختبرتكم فأعطلتم الرقم القياس بالنجاح والفلاح نجحتم في التدريب العملي على القيام بهذه المهمه وبهذا الامر العظيم فانتم اهل الفيامر مرحبا عبد العزة يبتلين بذلك يبتلين بالصراء ويبتلين بالتراع. وقد يبتلين بأوامر ونواهي لينظر وهو عالم بالمصاحر عالم ما نحن فاعلون ألا يعلم من خلق يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن في الماضي اللانهائي وفي المستقبل اللانهائي وفي الحال الحاضر بالعالم العالم والسفلي يعلم كل شيء لكن أعراب سبحانه يريد سبحانه أن يظهر علمه علم يختبرك بأن يصيب منك في ذاتك يسلط عليك مرضا أو يعطيك نعمة لينظر هل تشكر عند النعمة أم تكفر, أم تكفر بها وهل تصبر أم تتجر عند البليه يصيبك في ولدك يصيبك في مالك يصيبك في... وقد يمزليك بإيه بلا واحد امسلين بهذا, بهذا الكتاب بليه والله يمسلين ويمسحنا لينظر هل نكون من العابدين ونتخذهم سيدا؟ وهو المالك لنا ونستسلم وننقاد ونقول عند كل أمر ونهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يلو طلع الزوجان جرب هذا إلى الأول والله أحضر اختيار اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختار له ايش المجموعة التي تنسلت حولها خير القرون قرني يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو القرون الزمان ليل ونهار لا ما في القرن خير القرون قرني ثم الذين الأفضل البشرية منذ آدم إلى النفق في الصور زمدة البشرية وأسميهم أنام والله نجوم البشرية اقمار البشرية شموس البشرية بحث لو كشف الله لنا الحجاب بين البشرية لرأينا اصحاب رسول الله شموس بوضيح بوسط البشرية الله اختارهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما امرهم بالقيام كان بين الامر بالقيام واجبكم اليه هذه مدرسة بين الامر وبين قالوا لهم قد انتهتوا قد نجحتوا بحرق سنة كاملة كله في كلها كانوا يقومون الليل حتى تورمت أقدامهم وانتفقت أقدامهم وتشقق من شدة الوقوف والقيام ثم قال لهم الآن انتهى انتهى الوجود من شاء يقوم لوحده نافلة مسعة سنة اللي بغيت مابقى واعينا وانتم قد اخذتم قصد الصبر انتم في ميزان الله ليس مثلكم احد ان ربك خطاب سيدنا محمد ان الذي رباك واحسن تربيتك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. الله عالم ذلك من ذلك رآه سبحانه وأحصى وكتب في كتاب الخلود في كتاب الخلود سجل في كتاب الخلود هذا القرآن العظيم جعله قرآن يتلى لإهتشحه فشهادتهم هذه ما شهد العليا الدبلوم الذي يؤخذ ماجستير ولا دكتوره ولا ليس استانس ولا تزايد زيد زيد هذه شهاده شهدت الله وكفى بالله شهيدا ان ربك يعلم انك تقوم انت وطائفه من, من الذين معك علم ذلك وسجله ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا هذه قراءة قراءة الجماعة ونحن نقرأ قراءة نافع وأبو عامر وأبو عامر البصري هؤلاء الثلاثة يقرأون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائبة ما عن هذا الآية ماذا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل صور مثلا في الليل فين فرد ستة عارة. كانوا يقومون أبنى من الثلثين ثلثين بستة شحان هربعة هذي الثلث يعد الجوج ثلث والثلثين ثلثة تلاتة ستة شحان ثلثة تلاتة شحان شحد ثلاثة تستة شحد ثلاثة تستة شحان كل ثلاثة فيه ثلثة هيبان ثلثة ستة شحان الله. اذا كان الجوج ثلثي جوج يربع الله يعلم انك تقوم ادنى من ثلثين الليل من ثلثين اقل من اربع ساعات يزق بثلاثه ونصف وثلاثه واربع رابط كذلك ادنى من ثلثين الليل اقول النص لان ادنى من ثلثين يزق من نصف كذلك كنتم تقومون نصف النصف الليل الله حاله حال في الليل اليوم صار يتحدث في دم من يعني من المغرب إلا الا الفجر اقسم في النصف كله قيام الليل نصف الليل كانوا يقومون نصف الليل في بالليل لز ست ساعات كلها يقومون ست ساعات اخي الله اكبر ادنى من الليل يعني نصف وثلثي وأدنى من الثلث وأدنى من النصف أدنى من ثلثيه ليه؟ ونصيه معطوف على ايش؟ على الثلثين أدنى من النصف حال الثلث وأدنى من الثلث شحان هو اذا إذا كانوا يقومون النصر والثلث والربع كده؟ هذا على قراءة نافع قراءتنا نحن قراءة نافع هو النافع والجماعة <تصفيق> والجماعة يقرؤون ادنى من ثلثي الليل ونصفه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه ادنى من الثلثين كم؟ يعني مبلغش النصر لأنه قال لسة الساعه ونصف او بعد من الساعة اللارب المقصود مبلغش ايش التلسية أثنى من الثلس ويعلم حينما تقومون ايضا نصفه ثلاث ساعات او ثلثه ثلاث ساعتين فهذه كلها هو واختلاف القراءات على اختلاف الحالات حالات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقومون حسب الحال قال الله عز وجل وطائفه من الذين معه قال والله يقدر الليل والنهار الله هو الذي كان يعلم زياده الليل ونقصانه انتم لا تعلمون ما كان ساعه موجوده المجرية ما كان حتى يعرف كم في الليل وكم قام وكم باقي يعني اذا انتم الساعه تعرف وضعي ما تعرف ولو بالقمر ولو بالنجوم ما تعرف ما تعرف الوقت الساعه بالضبط قال الله هو الذي يعلم هو الذي كان يحصي الزياده والنقصان في الليل وكان يعلم قيامكم ونومكم ان اعمالكم محصية عند ربكم لا ينسكم من اعمالكم شيئا ما ينقصه ولا شيء الكل مسجل عند ربنا، اللوجر. قال عالم وقال وتقوم أدنى كلها عند الله ذلك. <تصفيق> وطائف السنج. والله يقدر كل معيشة الأيلة يوم. والله يقدر الليل والنهار. أرسل كيم يقدر. الليل. ثم قال عالم أن لن تحصو. الله يعلم لأننا نحن من خلق الله ومن صنع الله يعلم ما نعلم العلم الذي عندنا من وهبه إينا الله هو فيعلم أحوالنا ويعلم منا ما نعلم وما لا نعلم إننا نحن من خلقه هو الذي صنعنا فيعلم خلجاتنا وخواطرنا وخلجات كل شيء يعلم عالم أن لن تحصل لا تستطيعون من المواصله هكذا لو بقي الفرضيه هكذا ما تستطيعون لنشق عليكم لو بقي قيام الليل فرضا والله ما نستطيع نستطيع المواصلات قوم يعني شهر شهرين ثلاثه اشهر سنه سنتين لكن تكلوا تملوا خصوصا اذا كان نصف الليل ولسعين الليل خلاص ما شاء الله فلذلك اتهبوا العزة سبحانه رفقا بنا ورحمة بنا ورفقا بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال علم أن لن تحسوه فتاب عليكم علم أن لن ساعاته التي كان ينبغي أن تقوموا بها وخصة تقومون أعظمها لكي تأخذوا بيش بالأحوى حتى تكونوا عند حسن الله الله عالم ما تستطيعون فتاب عليكم فسابحكم ما بقي وجود بين الفرضي بالأول الأول والآخر كل علماء بين شطر الأول والثاني سانة كاملة علم أن تحصوه ما فتابع عليكم ما نتابع عليكم أزال عنكم ذلك الوجود الذي كان ورغم هذا أزال الوجود فقط أما مطالب قيام الليل دونه مطلوب ومرغب فيه وفي فضل هذا موجود فنبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول اوطينو يا اهل القرآن بهذه بالأمر حديث دماغه وخيره لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل عن أركان الإسلام وأركان الإيمان جاء يسأل كان فرض الله من صلاة فبين له وكان فرض علي الله عز وجل من صيام من زكاة من حج الى الاخير فبين له وثم يذهب ويقول والله لا ازيد على هذا ولا انفس فيقول افلح ان صدق او هو من اهل الجنة ان صدق هكذا يعني بيجوا خمس رواس ما في زائد اذا هناك الحنفية يقول له بوجوب الوزرة لكن لا وهم عندهم في الحقيقة هناك فرق بين الواجب والفرض ولكن اعرفوا لحال ما فيه اوتيروا يا اهل القرآن ماذا اوتيروه اوصلوا لفسي الركعة لا غلط اوتيروا يا اهل القرآن يعني صلوا الليل فهذا باب التغليل لان اعظم ما في قيام الليل وعجلنا في قيام الليل أشهر الوسر ولذلك العهد الذي أخذه على أبيه هريره رضي الله عنه الثلاث الذي قاله صالح رسول الله صلى الله عليه بي... وسلم بان لا أنام حتى أوتر يعني من نم حتى نصلي الليل تبتشرك عن سرمان من, من نم حتى نصليها قام بسيطة شفتوا سيرة شوية سعود سبعه بلوتر يعني سبعه خمسة إذا ولا بد أن أجلس من نهاية خلاص مفضي ثلاثة كلا وما تصلّي أشياء كذا صفر ما بقول إذا يقول أوصاني رسول الله الأصل في ثلاثة ألا أن أنام حتى أوصي وأن أصوم ثلاثة أيام كل شيء أجلس وأن وان ذيءش وأن أصلي يا ركعتين حا نعم وكان يقول عليه الصلاة والسلام نعمل نعمل نعمل لا لا الرجل عبد الله لو كان نعمل رجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل نحمف ولا لو كان يقوم من الليل وقبل ما بنقول خبر من ذلك اليوم كم مات رهقيا من الليل حسبت ويقول عليه الصلاة والسلام يقول يعني يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها جمال ما شاء الله لمن اعدها الله يقول لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس النياه الناس نائسين هو يصوني يناجي ربه ينجي. عرض مناجاه الله واتصال بالله المحادثه مع الله وهذه المعنى وهذا الجمال وهذه الحلاوة حلاوة الاتصال عنده أجمل من النوم من الفراج ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث وهذا من الأفضل يقول ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات وسلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث درجات تتميز ثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث موجبات مهلكات اعدولي ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات أشكل هي اللي يقول يقول المهلكات الشح المطاع البخ اللي سار في الناس الأنسي وتمالأوا عليها ما فيهم من يامر ولا من يامر خلاص الشح المطاع, المطاع الشح المطاع والشح من ايش بلها شح المطاع وهوى المتتبع الناس يتبعون أهواءهم اللي يخطوا شيئا حاجة يقبلها لها خلاص صل الفلوس من خامر من حشيش من ايه خلاص اللي يجلي خلاص اللي خامر خلاص كل واحد يقشعل ما يريد مثل الآن الناس يتبعون أهواءهم ما يطيده شاعر لا أمر لناك خلاص شح مطاع وهوى المتتبع وإعجاب الطريب بنفسه اللي قال شيئا حاجة خلاص ما أريكم الله ما أرى كل واحد خلاص يقول انا ربكم الاعلى اللي قال هو اما يحكم الشرع اما يحيل امره الى ما قال الله ورسوله لا ما فيه اذا شحن هذه ايش ايش هذه مفلكات شحم مطاع وهوى متتبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات اشكو هي العدل في الرضا والغضب الحكم لا تجاوز العدل اللي اقلها في الرضا والغضب في الرضا عدل وفي الغضب عدل سواء مع اهلك ومع جيرانك او مع اولادك او مع الناس ما كل خلاص هذا تصور العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى اقتصر. اقتصر. الاقتصاد فالفقر اقتصد فغاني اقتصد الاقتصاد في كل شيء القصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية مع الناس ولوحده تخشى الله ومراقب الله وتقاضي الله المراقبة الصارمة سيقن وستشعر بأن الله معه يسجل عليك ويحصي عليك ويقضي واستحي من هو ثلاث منجيات وثلاث كفارات أسباب الوضوء في الصبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة أسباب الوضوء في الصبرات لا من البرد تمشي تسودنا على أساس الوضوء تام من سواء الوضوء الصغير ولا الوضء من الجناح تمشي على التراب الصبح جونه كل مكان كما ترى. ولما يمشي يغسل اشكي عندك لما يعمل له هيدا <تصفيق> كهربه كيف بره القرطه لا هذا يتم الوضوء فيش في الصدرات في المك... عند المكانه ونقل اقدامي للجماعات هو خلاص كان في حانوته في داره في تجارته في وزارته في سلاحته في عمله في في اي شيء ولو في ادارته لم يسمع الابان يدرم لان البيت هذا بيت الله اوجد الله ان تعمر انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاة وقام الزجاة ولم يخشى الا الله فعسى وعسى عند الله هذه عله فعسى يعني الرجاء التام المقطع يعني القطعي يكون رجل كامل يتيقن على انه من المفلحين بقى. والفلاح والزفر في المطلوب والنجا من المطلوب ثم نقل ثم انتظار الصلاة بعد صليتم المغرب انتم الان في انتظار ايش yeah. العشاء انتم في صلاة ولهذا الله عليه وسلم يشبك الاصابع هكذا نعم. عرام ليه؟ أنت في الصلاة وفي الصلاة لا يجوز أن خلاص ما تم سلج وتنصدر الصلاة في صلاة أشهد ثلاث كفرات ثم ثلاث درجات أدرسقوا الآن قال إفشاء السلام وإطعم الطعام والصلاة بالليل والناس نيام اذا اخواني لا في قيام الليل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك صار احب العمل الى الله ادومه وان قل وخاصه ليس عدد الركعات ماك ما, ما تكش الله القوه تقوم في اخر الثلث الاخير من الليل قبل الفجر ما تنام حتى تصلي يصل لحظة شرك على كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان ما كان يزيد على لحظة شرك اللهم اقونا يا رب وخصوصا يقول يقول رسول الله دعاء الرسول الله رحم الله امرأة قام من الليل فسود ثم ايقظ اهلا ايقظ زوجته فان عبت عليه لضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وصلت وأيقلت زوجها فإن ابى عليها نضحت في وجهه الماء حسنا كيف نضحها نضحت وجه الماء القبضي... نضح هو هذا يعني هكذا تزيب أمطارها هكذا وتعمل هذا تنفض يعني الزاخرها لعله يستيخذ قم يا زوجين للصلاح هذه الزوجة الصالحة ولا لا الصالحات قانتات حافظات الضغط للا حفظ الله أيوه. نعم قولوا صلى قلنا من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين اللهم يرجعنا من الغافلين <تصفيق> ومن قام بمئة ايه كتب من القانتين واما جعلنا منهم يا رب العالمين ومن قام بألف آية كتب من المقصرين قناطير مقنطره هذا سبرك الله عندهم من الحسنات ما لا حسب له ولا حظ. عمر الارض بالحسنات بيترك هذا الفصل يا اخوان ما شاء الله اذا اخواني الله عز وجل يقول علم ان لم تحصوا فتابعوا معنا ازالكم الفرديه شلون حكون في الوجود اما النذويه فما زالت قائمه وها هو رسولنا صلي الله عليه وسلم يحد علينا ان نقوم يحدنا أن نقوم الليل هيو. قال فقراؤوا ما تيسر الان بدون يحد اقراؤوا ما تيسر من القران كم من القران سمى الصلاه قرانا كما سمى القران صلاة سمى القرآن سلاسا في قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغي بنا ذلك سبيلا يقول له أهل النبي سلاسك هو يصلي في الكعبه ما ترفع الصوت ما تخضب نهايه لا تسمع لا بين ذلك يعني تسمع ولكن ما الصوت الجهور ولا هكذا ولا تجهر بصلاتك بسلاسك ايش بقراءتك فسمى القراءة ايش سلاسا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصين المراد بالصلاة هنا الفاتحه قسمت الصلاة بين بيني وبين عبد ربه اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله اخر الحديث فهنا بالعكس سما الصلاة قرآنا حيث قال سبحانه فاقرا ما سيسر من القران مراد بالقران اي الصلاة بصلاة الليل فقرأوا ما تيستجدون تحديد هذا امر موكوب اليكم حسب طاقتكم وحسب رسلككم الله ما اراد ان يضيق عليكم لكم المجال فقرأوا ما تيستجدون تحديد لماذا ازال هذا الوجود لان الله علم ان اشياء هناك تنتظركم علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبشرون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله وهذه الايه مكية في فجر الاسلام هذه الايه تعد من المعجزات وفعلا كل هذا تحقق وتحقق الجهاد وقامت دولة الاسلام وفتحت البلاد ورفعت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله على كل الارضيه كلها نعم. فالآية عتفعت العلماء من, من... من آية إحجاز علم أن سيكون منكم مرضى ليش أجزل هذا الوجوب عنكم لأن فيكم من يكون في مريض لا يستطيع القيام يشق عليهم يخوم الدين علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سبحان الله فيكم من يكسب قوسة يومه قوسة عياله قوسة أولاده قوسة الجسد قوسة الوالدين لا يتطر يتساجر يسافر, يسافر يسافر إيش إما إلى إلى مراكش راجش وإلا يعني وإلا إلى الخارج والا الداخل لا بد أن يسافر لأن في جاهزه يستطلقوا السفر علينا أن ها وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله لقمة العيد لنفسه واولاده وعياله واذا امر في هذه الحاله بقيام الليل يشق عليه والله لا يريد ان يحرج عليه نجعل عليكم في الدين ايش من حرج والتدريب العمل قد قام لان الله عالم شكلهم هذا الناس ثم قال واخرون علم ايضا اخرون يقاتلون في سبيل الله هناك يعني مجموعه كرست نفسها حياتها ليه في إعلاء الله لتثبيت سلطة الله في الأرض لنزعها من الطواغيت الذين تسلطوا عليها وغصبوها ربنا سبحانه في أرض الله وفي مملكه الله وهم ايش يتسلطون ويحكمون بغريحة الله في بلاد الله في أرض الله في مملكة الله هي الله وناساً خاصين من أهله وذويه سبحانه أن يقوموا يسلبوا هذه السلطة من الطغاء. ويثبيت سلطة الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله لإعلان كلمة الله لنشر الفضيلة في الأرض وتطهير الأرض من الرذيلة لإشراق لتثبيت رايه الله سبحانه وتعالى رايه لا إله إلا الله في أرض الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقال فكره مرة ثانية وقال فقرأوا ما تيسر منه تقرأوا ما تيسر بدونه, بدونه. ماشي حسنا استطاعتكم وحسب قدركم ثم لا تغفلوا هناك فرائض لا بد من اقامتها ولا بد من ادائها هناك الصلاه هناك الزكاه هناك اشياء اخرى بالمقام واقيموا الصلاه وااذكوا الصلاه لا بد ان تقيموها سواء كنتم حاضرين ام مسافرين كنتم مرضى او اصحاء كنتم في حالة الرخاء او في حالة الشدة كنتم في حالة الجهاد حتى في حالة الجهاد نظم الله لنا سبحانه وتعالى كيف نصلي تسمى صلاة الخوف ان انزل ايات خاصة كيف ونحن نقاتل في باركة بدبابتنا بطيارتنا بغواثتنا تحت, تحت الماء كيف نصلي فيخفزن فرجال أربع وإذا كنا يعني هدئن هكذا ولكن نتوقع هجوم العدو بي لأنتيج سوفم تكون وإذا في بالقرب فليس عن الجناس اقتروا من الصلاة لا لا يقول فالسطن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والساس طائفة لفع لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضروا مالسلحة ودى الذين إلى آخر النقطة الله عز وجل بيّن كيف وسكيف صلفواهم ليش هذه الصلاة هي وحدها من بين الأركان الخمس لها وقع عظيم ولها أهمية كبيرة حتى إن الله ما في الأرض لكي تعلموا هذا فردها في الأرض ولا فيه من فوق سبع سماوات هل شيء فرد فرده الله من فوق سبع سماوات حتى أشهد أن الله ورحمة الله ورحمة الله ليه فردها في الأرض الزكة ليه في الأرض. الصيام فين والحجبين والام معروف هنا عن قرفين ولكن السرفين خلاص وما هكذا كما هي في الامور الروتينيه اللي كان مثلا رئيس دوله اذا اراد يامر بشيء كتكون روتينيات هناك لا لا اذا كان في امر مهم ربما, ربما, ربما يعمل تليفون. ربما يرسم رساله ربما يعمل ايش لكن هذا جعل يرسل وزير لكن هذا جعل ارسل اليه وارسل وزرا من مستوى عال يرأسه جبريل وميكائف ومركم خو سياره خاصه من ار رفع طراز مشكويه القرص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثم اوتي به وتحفظ السماوات كلها بالانوار والاحتفالات الملائكة اكسب الاول والثاني على طوالب الدول كله من اجل ايه؟ <تصفيق> ربنا تهروا من هذا وتهروا بيته وتهروا اخلاقه وتهروا تجاره وتهروا اعماله وفي زوجته وفي سيارة وفي وظيفه تهر خلاص <حلق> يدفع الله عنه الاساس وثم تطهير المال كذلك ما يمكن أن يصبح بانه بأهل أبداً ليش؟ لأنه تهره بالزكاة ويتطهر المجتمع هذه الأحقاد والصراع والحروب وكيف خلف المؤسكر يجب أن يعيشوا السباب أثالث الاغنياء حقوق الفقراء تقامل وانا ما تجمع بروتينية وانا تجمع لا شيء قامت هذه القاعدة يعني ضد الكيس يعني ما يسمى بالطبقة الكيبيحة قام ضده طبقة البرجوازية وهم يسمون هذا الزبجوازي هاذا بس يطهر ويجون ويطهر المجتمعات منها شكوين؟ الزكاة سبحان الله وآت الزكاة ثم يقول سبحان الله وأقرضوا الله قرضا حسنا لا إله إلا الله ليدعى الزكاة فيه طلب من الله يصنعونه وأقرضوا الله صنفوا الله الله يبتلك منكم له هذا إيش رفع رفع من شأن المنفقين والله يتكريم وتشريف لهم وإلا هو ورزقها وأنفسه وخلقا شخلقناه لا أقول لي فتا شخلقناه شيء لي من؟ نحن عبيد وهو السيد كذلك والعبد وما ملاك ليش؟ لسيدي ومع ذلك من قضله وجوده وكان يقل سلفون سبحان الله السيدي كل للعب سلف لي رب قل لي وش يرض وكيعرف السيد غير عنده كل شيء الخرقينه ملئة لا تنفذ ويقولون الوزيف مش عميش اردوا درهم بايش عشر بعشرة في صدقة وبي ايش بي سبع مئة بايش الجهاد في سبيل الله مثلا الذين اللي اموالهم في سبيل الله كمثال يعني الجهاد كمثال يحبث الأنبت السبع سناب في كل سنبله مئة وحبث مقص والله لي ما يشاء الله يريد ان يعرف مين وين شوف اندفاعك وشعورك اذا كنت عندك رغبه وعندك تطلع الى ان توصل وعندك حب بصوره يعني في يعني برضا عن طوعيه ان ربنا يستاهل اكثر من من يعطي للاخرين سبع مئات تفتح لان الله يعلم مين يعلم ارياحيتك ويعلم تطلعك ويعلم ما تريد والله غافر الفوز لمن يقول واقرض الله قرضا حسنا شو قرض الحسن حتى يكون قرضا حسنا لابد ان تتوفر فيه عشر خصال عشر صفات 10 صفات ويكون قرض حسن شو هي الصفه الاولى قرض الحاله يكون من حلال ما عنديش ديال الشين ولا تكتب الخمار ولا عندك عندك محل سيار تفسد ابناء المسلمين وكتهتم اخلاق الشباب عندك المحل ديار والقمار او عندك مقهى للكرطه وال دومينو هذا كيل عبي الشتنبا وهذا كيل عبي وهذا كيل الصخ والويل وهذا كيل عبي الرندة وهذا كيل أبو... أعودوا بالله ما أشياء ما شاء الله إننا نستاهيون هذا يخرب ويدمر المجتمع أن تقرضوا الله أرضا يكون من حلال ما من رشوه ولا من سرقه ولا من غصب ولا من أي شيء ليش من حلال من عرق الجميل وصيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا الله طيب ولا يقبلوه <تصفيق> إلا طيبة ما يقبل الله <تصفيق> هذا يقول الثانية أن يكون جهد مقل عنده قليل ومع ذلك خلاص السطن تبقى الرسول الله صلى الله قال الدرهم ألف الدرهم. درهم الألف درهم درهم هذا عنده مئة آلف درهم درهم غلب مئة درهم ويغلب مليار ليش هذا عنده عشرات الملايين وهذا عنده درهمات صدق واحد وخلى واحد يبطى صدق بنسك بنسك هذا تصدق بالنسك وهذا اللي اعطى مليار وعنده عشرين مليار هات صداقين بنصف العجور ليش؟ يولاده مئة مليار حال كبارا والعظماء عندهم منتحدوا يمنيثون يا رب ما مشيتم ترها الدولا أرقام خيالية شو كيس بتسع بها اليهود والصليبيين من البلاد العربية عندهم الملايير إذا زك واحد يغني يغني موقفانجا يغني المغرب وخارج المغرب واحد إذا خارج زك خلاص ما يتفقير هذا القرق خلاص ولا غدا غدا حسنا وكم لهم المغرب ما شاء الله إذن جهد النقل يعني عنده قليل ويت ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر يجينا هذا الشرط الثالث كيف؟ يعني عندي جد رهب تعطيها جد رهب ومسرش تتسول الله يجيز يقول بيخير ما عنده بعول ما يتعشى والآن والبركة عندي جد رهب قلت تصمي سفين الله قال بيش غوط بقاق بزيز يزيز يبلي يدك ويلو أولادكم بزوجة جهون ربون والدين وكان لديهم هم من والدين لا لابد إيش عن ظهر يقينها لا في تعرض من الأول والآخر لا بالتالي. لا هذا الشرط إيش الشرط الثاني الشرط الرابع أن يكون بالسرية بكامل السرية لا يعلم إلا الله لو شنا عماس ابنه مشجد نعم حادس كان لك. خالش حادس أعطيه قال أنا أعطيه كذا أنا أعطيه المليون دولار أمام الناس لأنه كان واحد جوه تمشي عندي مشاعر الجمعية أشرح أعطيه لي أعطيك شيء خمسين دولار ولكن أمام الناس أعطيه مليون هكذا لا لا يعطي إذا السرية نعم إذا كان سبحان الله يعلم النية إذا كان واحد وشرب قدوه فقير عالم ثم ليقصد الناس ويقول كم سأعطي قلنا عودي عليها أ billion مليون دولار ليه لا صديق صديق من سنس النزل حسن نزل فله اجرها اجر ما عمل بها القيامه هذا مطلوب مطلوب له اجره هو اجر ما انت قلنا هذا السريه ثم الصفه الخامسه ان يكون ابتغاء لله الله لا رياء فيه ولا سمعه فيه. لله أنفقوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ابتغاء توابع هذا إيش؟ الخامس السادس أن لا يكون فيه من ولا أذى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ثم قال كن ينفق ما لو رعاء الناس الهما يمحوها وليس بها بل هي شد ثم السابع ان يكون اخي الكريم ما اتصلش بالفقير طرق الباب على الفقير وضع الحاجه في الباب يخرج يخرج ويخرج الاولاد يخرج كل عزاء من الله اشكون يعلم الله الذي يعلم ليش حتى لا تكسر ليش عاطفه الفقير ربما غدا يتصل بك ويخضع يا نعم اسمه لك وما شاء الله ستين تذلل لا وخشيتك هذا الافضل ما بالافضل يا ثم الثامن او التاسع الثامن ان تستقل ما اعطيت ولو اعطيت الكثير ما اعطيت شيئا لا شيء والرجاء من الله ان يقبل الصعد ما تستعظم ما اعطيت كذب العاشر او التاسع ان يكون هذا المال من اكرم اموالك يقول الله عز وجل ولد النمو كان من هزوم الفقور لكن لنا نسجد بشط الفتاوس خلق الفتاوس هذا ودمتك الفقير هذا فقير هذا فقير قال فقير عادي فقير هذا فقير مش مش الزمد فقير هذا فقير هذا فقير هذا فقير هذا فقير ولكن هكذا هذا فقير هذا فقير هذا الله هذا العاشر هذا فقير هذا فقير هذا العاشر هذا فقير هذا فقير هذا فقير هذا فقير أن عاجر أن عماس أن يكون محبوبا هذا الذي تعطيه من أحب الملك إليه ما في أحب له؟ تبقى الله عز وجل لن تنال البر شو البر؟ يمشون من الابرار يمشون من المرضيين عند الله هل أهل البر أهل البر شو هم؟ الأبرار إن الأبرار لا في نعيم المرضيين عند الله ليس الخال ليس البر ان شو اللون قبل هدول البر اهل الابراء شنهم؟ من امن بالله ولم الاخر ما اصرفهم وهنا قال لن سنال البره مجكون من من الابرار وتنال صفه الابرار الا اذا ان المحبوب كيف جاء ابو طلحه رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عندي اعز عندي من من بيرحه واحد الغرساكي اسمه بيرحه بيرحه يعني بحل قرصة هذا البير بير قال له ما عندي في مالي اعز منه احد منه فهو لله دعه يا رسول الله حيث ارد فالرسول العسلم قال له البخ البخ اغناج اغناج انه مال رابع اجعله في اقاربك كوزوين اجعله في الاقارب تكون صدقه او, مصدق أو مصدق. إذن هذا هو القرض الحزن الله يقدر يقول ما عز وجل ان تقرضوا الله قرضا حزنا يضاعفه لكم ويأخر لكم وأقرضوا الله قرضا حزنا ثم يقول سبحانه وما تقدموا لانفسكم هذا اللي فكرنا واجب ثم يبدو تتقدم شيء حاجة لله والدين على هذا الواجب جز الصلاة الله فرض خمس سنوات تصلي النوافل وتصلي قيام الليل وتصلي إيش ال.. يعني النوافل الأخرى يعني تصلي نوحة وتصلي أي صلاة ما تنسين وكذلك الصيام فرض على شهر رمضان أنت تصوم الكثير وتصوم صيام جامد تصوم أيام وتصوم أيام وتصوم صيام هذا اللي في الشام وتصوم يعني كثير وخفيف وتصوم ما شاء الله وما تقدموا لانفسكم من خير من خير كيف كان هذا الخير قليلاً كثير في جميع في جميع نواحي العبادة أو كذلك في الجهاد والآن الله عز وجل قدم لهم خير قل تجدونه عند الله تجدون ثوابا يجد ثوابه لنا الله ما يضيعه تجدوه عند الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شبيرا ها ما تقدموا لأمس الخير تجدوه عند الله هو خير انظروا هو خير مما بقي لك ما قدمته لله خصوصا من مال من هذا القرض الحزن هذا الذي قدمته لله وأقربته لله هذا خير مما بقي عندك لأن اللي بقى عندي خدي تحاسب عليه من أين أخذته وفيما ما أنفقته ومن أين وأين نم نميساه يقول كيف نميساه وش طريقة حلال ولا نميساه في في التجارة في الاحتراف ولا في التجارة في الحجيج ولا في ااا في السفن ولا في البلابرات ولا في الكاسيتات الكاسيتات الروحية و... ها ها وتنجس اللي تطلعه ويجي اذن هذا الذي اقرضته لله واطثته لله واقضته لله, لله هو خير مما بقي ولهذا ورسيخ البخاري يقول صلى الله عليه وسلم تقدم سؤال للصحابه ايكم مال وارثه كله ايكم مال وارثه احب اليه من ماله قال النبي يا رسول الله ما فينا رسول مثله وارث يحب اليه من ماله قال ذا احب الينا من مال وارثه قال فإن مالك ما قدمت ما تصدقت به لجديد الله هذا هو مالك اما اللي ابقيته فانت عساس يا لا انسى العساس كذا حدي كذا حدي ما تموتنا ما يسي غير هذه التسوله هذه الرفعه وهذه قال الى خلاص اذا ما مالك ما قدمت ومال وارثك خلاص يقول العبد مالي, مالي مالي قال ليس له من ماليه إلا ما أكل فأبنى أو لبس فأبنى أو تبثلت طاقا خلاص كتب كتبه جزء هذا هو أما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس كذلك الرسول الرسول ما كانت واحد الشاتف طعم حولي وثم صرش عليه الصلاة والسلام ليجا قال لهم مش باقي قد تقول له كذا قالوا يا رسول قد السيدة عايشة يا رسول الله ما بحوالي. نقل النوال وقال غير واحد الكذيب قال لك كل شيء ديال النين ما الكذيب هذاك يعني اللي تدي في سبيل الله هذاك اللي ديالنا بصح أما اللي خليت ماشي الطيبه الآن هذاك ماشي الشيء ديال النهداك هذاك ليه التادوه على الكانيو تادوه هذا سنحاسب عليه اذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجزوه عند الله هو خير ثم قال وأعظم أزال سبحان الله هذه الأعمال من صلاة وزكاة وجهاد وصدقة وقرض وغير ذلك هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطأ وقد كل هناك موانع ماكو بلاد أشقال الله واستغفر الله عملوا الطاعة ويجتهدوا في الأخر قول يا رب قول يا رب اغفر لي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 قول ذلك، وما بع الله ما تفضل مثلي مثلا، وما عذاري يقول كل ذلك عندي. هكذا، اللي عبد حس السلمي، وطلب الله يقبل، زكي وطلب الله يقبل، مرب المعروف نعوذر وطلب الله يقبل، اللي الجاد مسأيله وطلب الله يقبل، تصدق وطلب الله يقبل، الكرو الله وطلب الله يقبل،, يقبل. أقرأ وأقرأ، قوم الليل وقل يا رب تقبل، ما تدري، ما تدري، وني الذي كبار في الصلاة الصلاة والله لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين في حياتي عثماني زاده ويقول والله لو اعلم شيئا ان الله ركعتين مني احمد الله قلنا نجحت واقبل ليش لاني نسجد ولو ركعتين معناها تسجل بالقائمه ايش؟ سعاده خلاص هذا جد هذا نجاح من يدري يقول ما قطع اكباد العارفين لا الخوف من الخاتمه ما ندري ماذا سيصير الرجل يجاهد بصوف أصحابه رسول الله ويبني بلاء في درب حسنا في في ضرب العدو ومعلوث للصحابة عليه السلام حسنا ويقول هو من أهل النار رسول الله, الله يقول أنا من أهل النار ونرأيتم ما رأيتم وفي النهاية قل صحابي تسبعتوا حتى دخلوا للشد قل سيسبعتوا الشدتهم في النزام وإذا به اليوم وغزن وغزن وغزن وغزن وغزن وغزن جورح وما تحمل جراح خنت الجراح وما تحمل ما ما تحمل فنصب خنجره وتحمل عليها ذات قتل نفسه يقول الصحابي فتبصر شفء الله محمد رضي الله وجدوا له فقرص ما زما إلا لا من لا يهين ثي سبعين يعمل يعمل, يعمل يهين حتى ما يكون بينه وبينها الذي لا ويصف عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل اهل النار ما الذي في بيدي لا يقلب ذلك المجال في سجودي سلاطين وضياء مقلب القلوب ثبت خلفي على ديني المشوشات المصببات الموالي الموجودة في طريقنا الى الله كلها مواليها نظرة خطرة سمعة كان ذلك فكر ما شاء الله لا لله الليل يا رجل كقطع الليل المظلم يصبح يمسي الرجل مومنا ويصبح كافرة ويصبح مسلم ويصبح مومنا ويمسي كافرة كثرة الفتال كثرة المصاحب كثرة الشكور كثرة ايه اترابات تأتي شبح اه يلقي واحد عليك شبه اه اتدمر في العقدة كلها وتلقي خسرت الدنيا الاخر شبه ها. في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شبه وتخطوط زبتم تبت في قلبه واخد ويسقبله ويتشربه ها كاركوه همار فلاك لذلك قالوا صفر الله ان الله هكبر الرحيم الله بق الله لازل مبدا والكبر على ناسيئتنا يتوفرنا معا الله و الله سبحان الله